مِنَ الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء وَلَا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفع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 فأحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيان مذوب ان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون